فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَتِسِيءَ تَوْجُهُ قُلُوبُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ لَهُمْ أَنظِرُوا والا ارايتم ان ان الله و من معيا او رحمنا فمن يجب قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا من الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما يسطرون يوم بكى مجنون وان لك لا اجرا ومن دون وان انك لا على طوب تصير ويبقى الصيرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن وهو أعلم بالمهتدين فلا تطيع المكذبين ودعو لَا تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ لَافِهٍ مَّهِيدٍ أَمَّازِمَّ شَّاء مَنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَسِئِمْ عُودٌ لِمَدَ عَدَ ذلكَ ذَنِيبٌ أَنْتَ أَنَا نين اذا تتل عن اياتنا قال